يقول الله تعالى قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة ألا إله إلا الله أولا بين المؤلف رحمه الله التوحيد وفضله وما يكفر من الذنوب وما يخدشه أو يجرحه أو يفسده الذي هو الشرك بأنواع بين رحمه الله بعد هذا. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله الدعوة إلى التوحيد أولا على المسلم أن يعلم ويعلم فضل ما هو فيه ثم يعرف الأشياء التي تطعن وتضر وتخدش ما هو فيه فإذا عرف هذا فما يجوز له أن يقتصر على نفسه وإنما يدعو يدعو إلى ما علم وعرف واقتنع بأنه الحق وعرف فضله وعرف نواقضه، يدعو إلى ذلك فالمؤمن يحب الخير لنفسه ولإخوانه المسلمين والله جل وعلا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ويقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق لا بد وتواصوا بالصبر فما يصح أن يكون المسلم مقتصر على نفسه لا وإنما يكون بحسب استطاعته داع إلى التوحيد داع إلى إفراد الله بالعبادة يدعو حسب استطاعته يدعو أولاده يدعو زوجته يدعو جيرانه، يدعو زملائه، يدعو الناس عامة، حسب استطاعته. والله جل وعلا يرسل الرسول، وقد لا يؤمن به أحد. إقامة الحجة على الخلق، وقد يكون معه واحد، كما تقدم في الحديث السابق. والنبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فالمؤمن يحرص على نفع الآخرين بحسب استطاعته ويحرص على تكثير من يعبد الله وحده. ويكون هذا بالدعوة إلى الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله يعني يدعو الناس إلى إفراد الله بالعبادة يدعو صاحب البدعة إلى ترك بدعته إن استجاب فالحمد لله ولك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء وإن لم يستجب فأنت مأجور على كل حال لأنك أبرأت ذمتك ودعوت إلى الله والله جل وعلا يهدي من يشاء ويظل من يشاء فلا يلزم أنك إذا دعوت أن يستجاب لك أنت مأجور إن استجيب لك وإن لم يستجب لك فيضمر المؤمن هذا الشيء ويتعمده ويحرص عليه دائما وأبدا زميلك جارك أهل بيتك رفيقك في سفر أو في مركب، تدعوه إلى الله جل وعلا إلى أفراد الله بالعبادة تبين له فضل التوحيد تبين له تكفير الذنوب بتوحيد الله جل وعلا يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمؤمن ليس بأناني يقتصر على نفسه لا إنما يعمل ويدعو الآخرين إلى العمل الصالح وإفراد الله بالعبادة وشهادة الله إلهه إلى الله هي الركن الأساسي للتوحيد ولا يتم تحقيق شهادة الله إلهه إلى الله حتى يشهد أن محمد رسول الله ولا تتم شهادته أن محمد الرسول الله حتى يشهد أن لا إله إلا الله فهما ركن واحد الصلاة والصيام ركنان الصلاة والزكاة ركنان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله ركن واحد ما تستقيم واحدة بدون الأخرى ولا تصلح ولا تقبل بعض اليهود والنصارى أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله لكن والله لا تنفعهم حتى يؤمنوا ويقروا بشهادة أن محمد رسول الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله نعم. يقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره الآية استدل المعلف رحمه الله بقول الله تعالى قل والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد للناس قل للأمة للناس قاطبة قل, قل للثقلين الجن والإنس لأنه رسول إلى الثقلين قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين قل لهم هذه سبيلي هذه طريقة دعوتي الى التوحيد هذه دعوتي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن أنا ومن اتبع على بصيرة وعلم ويقين ما ندعو إلى شيء على سبيل التخرص وعلى سبيل التخمين أو التقريب وإنما ندعو إلى الله على بصيرة على علم وعلى معرفة فاهمين معنى ما يدعون إليه أنا ومن اتبعني يعني من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يدعو مثل دعوته على بصيره أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله نزه الله جل وعلا عما اتخذه المشركون من الآلهة دون الله لأن من اتخذ إلها غير الله فهذا طعن في الربوبية وطعن في الألوهية فنزه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر ربه جل وعلا ربه عما وصفه به المشركون وسبحان الله وما أنا من المشركين لست منهم ولا هم مني هذا فيه البراءة البراءة من الشرك وأهله والولى لأهل التوحيد وأهله يوالي من أطاع الله ويعادي من عاص الله حتى وإن كان أقرب قريب نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراءهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ويقال رضي الله عنهما وهو واحد لأنه هو وأبوه صحابيان، فإذا كان هو صحابي فقط يقال رضي الله عنه وإذا كان هو وأبوه صحابيان يقال رضي الله عنهما وإذا كان هو وأبوه وجده صحابه يقال رضي الله عنهم وإذا قيل ابن عباس ينصرف إلى عبد الله رضي الله عنه دون أولاد العباس الآخرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس عامة فمن كان حوله يدعوه بنفسه عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قبائل العرب وإلى اليهود وإلى من حوله من الناس يدعوهم بنفسه صلى الله عليه وسلم ويتحمل ما يصيبه من الأذى في سبيل ذلك وخرج إلى الطائف وخرج إلى القبائل القريبة من مكة يدعوهم إلى الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام البلاد البعيدة لو خرج إليها عطل العمل في المدينة وما حولها فكان يبعث البعوث يبعث العلماء من الصحابة رضي الله عنهم يفقهون الناس في دين الله ويدعون إلى توحيد الله فبعث صلى الله عليه وسلم معاذ من جبل رضي الله عنه شاب لكنهم من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم بعثه إلى اليمن معلما وحاكما وبعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وكان من أهل اليمن إلى اليمن فمعاذ رضي الله عنه إلى صنعاء وما حولها وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عدن وما حولها وأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يجتمعا ويتشاورا ويتفقا ويبشر وييسر ولا ينفر رسولان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن لما بعث معاذ رضي الله عنه قال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب اهل الكتاب المراد بالكتاب التوراة والانجيل والتوراة نزل على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام والإنجيل على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام واليهو, واليهو, واليهو التوراة على موسى على اليهود والانجيل على عيسى للنصارى وهم المسمون بأهل الكتاب فيه المجوس كانوا في هجر قرب البحرين والأحسى قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب لأنهم قالوا أن لهم كتاب ورفع وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يعني عندهم علم فالدعوة إلى الله جل وعلا تختلف من دعوة مجموعة من العلماء عندهم شيء من الانحراف أو مجموعة من الجهال عندهم شيء من الانحراف الجهال دعوتهم ليس كدعوة العلماء العالم المنحرف يحتاج إلى بصيرة بالداعي ويكون عنده فقه ما إذا ألقى, ألقى أي شبهة وقعت في نفس الداعي وأثرت فيه لا يكون عنده فقه يجاوب عما يلقى عليه من الشبه فقال له إنك قو تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أولا وفي رواية أول يصح ويصح على أنها اسم كان أول أو خبر كان فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وهذه الشاهد عندنا من الترجمة باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله أول المهمات وأكدها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه هي الركن الأساسي الذي إذا وجد الإيمان بالله وبرسوله وإن قل العمل نفع وإذا لم يوجد الإيمان بالله ورسوله مهما كان العمل لا ينفع وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة لا قيمة له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ابدأ بها وهكذا المسلم إذا دعا غيره إذا كان غيره مثلا لا يصلي وواقع في شيء من المخالفات السهلة ما نبدأ به في المخالفات اليسيرة ونترك المهم نبدأ بالصلاة إذا كان عنده ما دخل عليه ما دخل في التوحيد عنده شبه عنده نوع من الشرك نبدأ بالتوحيد أولا ثم بالصلاة ثانيا وهكذا فالداعي إلى الله يبدأ بالأهم في الأهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وفي رواية من روايات الحديث كما في البخاري إلى أن يوحد الله يعني أن شهادة أن لا إله إلا الله هي توحيد الله لكن هذا من أمانة النقل فالصحابي يقول هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد إلى, أن ي... إلى شهادة أن لا إله إلى الله أو قال ادعهم إلى إن يوحد الله وشهادة أن لا إله إلا الله يتوحيد توحيد الله وتوحيد الله يكون بشهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة لا تأتي لقوم يشركون تقول صلوا لا لو صلوا ما نفع صلاتهم مع الشرك أولا مرهم بالتوحيد فإذا وحد الله فانتقل وإذا أبوا عن توحيد الله فالأمر الآخر إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي أهم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أهم من الزكاة وأهم من الصيام وأهم من الحج وأهم من سائر الواجبات بعد الشهادتين ولأهميتها فالله جل وعلا فرض الشرائع على محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض فلما أراد جل وعلا أن يفرض عليه الصلاة صعد به إلى السماء عرج به أتاه جبرين فأسري به إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس عرج به إلى السماوات العلا وفرض الله عليه الصلوات الخمس وكانت في الأول أول فرضها خمسين صلاة فكان عليه الصلاة والسلام يمر على موسى ويسأله ما فرض عليك ربك فيقول خمسين صلاة في اليوم والليلة قال فإن أمتك لا تطيق ذلك قد عالجت الناس قبلك ما يطيقون خمسين صلاة في اليوم والليلة أرجع إلى ربك فسأله التخفيف فيرجع صلى الله عليه وسلم فيحط الله جل وعلا عنه عشرة ثم يرجع ويحط عنه عشرة ثم يرجع ويحط عنه عشرة حتى لم يبقى إلا عشر فرجع فحط عنه خمس فبقي خمس فمره موسى أن يرجع يسأل التخفيف من الخمس فقال قد استحييت من ربي فنودي صلى الله عليه وسلم قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي فهي خمس في الفعل خمسون في الآجر والحمد لله ف. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة بعد شهادة لا إله إلا الله والله جل وعلا فرض الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وهو في السماء والله جل وعلا حكيم عليم والملوك والرؤساء إذا أرادوا من سفرائهم شيئا ما ليس ذا بال أرسلوا لهم خطابا ونحوه بتبليغهم بذلك وإذا كان الشيء هام جدا ما يرسلون لهم خطاب يستدعي السفير يأتي إليه ويأمره وينهاه ويبين له ولله جل وعلا المثل الأعلى فلأهمية الصلاة لم يفرضها الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض وإنما رفعه إليه جل وعلا وفرضها عليه في السماء فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إذا أطعوك في الصلاة فانتقل إلى ما بعدها إلى الزكاة والصلاة والزكاة أختان قرينتان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الركن الثالث من أركان الإسلام وتؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء والفقير من لا يجد نفقة السنة كاملة من لا يجد نفقة السنة له أن يأخذ من الزكاة ومن وجد نفقة السنة فهو الغني وليس له أن يأخذ من الزكاة قال بعض العلماء من يملك نصابا فهو الغني ولا يأخذ من الزكاة فالمسلم لا يخلو من أمرين إما آخذ للزكاة وإما معطي فالمعطي غني والآخذ فقير صدقة تؤخذ من أغنيائهم واختلف العلماء رحمهم الله في جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد قال بعضهم لا تنقل زكاة أغنياء مكة تصرف في مكة ولا تنقل للطائف أو جدة أو غيرها زكاة أغنياء الرياض تصرف في الرياض ولا تنقل إلى مكان آخر هذا قول لبعض العلماء رحمهم الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخذ من أغنيائهم فترد على فقراءهم خذها من الغني وردها على الفقير لأن الفقير يستحي أن يتردد على الناس ويأخذ فولي أمر المسلمين يكلف من يخدمه ويريح في هذا ويسلم من تأثره بالسؤال يقال له يأتيك حقك الذي فرض الله لك وأنت في دارك أو في مسجدك أو في حلقتك أو نحو ذلك يأتيك ما يأتيك نعمرك بأن تمد يدك للناس يأتيك نصيبك يأخذها الإمام أو مندوب الإمام من الأغنياء فيردها على الفقراء آخرون قالوا يجوز نقل وهل علّ هذا هو الصحيح إن شاء الله قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فتُرد على فقرائهم نعم تأخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين والمسلمون يدا واحدة وقد يكون البلد مثلاً غني وفيه غنى بلد آخر ما فيه أغنياء يكفي الفقراء الذي لديه والله جل وعلا حكيم عليم حينما شرع الزكاة بهذا القدر المخصوص وهو يعلم أنها زكاة الأغنياء تكفي للفقراء ما فرضها جل وعلا كثيرة ولا قليلة وإنما بقدر حاجة الفقير فلو أن الأغنياء أدوا زكاة أموالهم كما افترض الله عليهم ما بقي فقير يعني ما بقي محتاج ويوجد من يأخذ الزكاة لأن الفقير له أن يأخذ إلى نفق السنة فما حصل التقصير إلا بتقصير الأغنية ببخلهم بالزكاة ما يخرجونها كلها والمرء الذي لا يخرج زكاته كلها يا الويل له يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يكوى بها جبهتها لأن الفقير يأتيه من قبل وجهه فيصد قليل فتكو الجبهة فإذا صد عطاه جنبه كوية من جهة الجنب فإذا ألح عليه الفقير أعطاه ظهره فيكوى بها الظهر يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وجاء في الحديث أن صاحب الإبل وصاحب البقر وصاحب الغنم يبطح لها في قاع وتجتمع كلها أولها وآخرها وتمر عليه وكلما مر عليه أخرىها رجع عليه أولها وهكذا والعياذ بالله فالمرء يدخر المال ويمنع حق الله فيه ضر نفسه هو ما ضر الله شيئا لأن الله غني عن الخلق وهو يضاعف العطاء إذا أعطيت لله يعطي الدرهم بعشرة وبسبعمائة وبأضعاف كثيرة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أمبت سبع سنابل في كل سنبولة مئة حبة سبعمائة الحبة بسبعمائة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم يعني تؤخذ من أغنياء المسلمين وقد جبية الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وجبية من الأقطار للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فدل على أنها تنقل الزكاة من المكان إلى مكان آخر وخاصة المرء إذا كان يعرف أقارب له في حاجة في مكان ما أو يعرف مجموعة من الفقراء أو من طلبة العلم المحتاجين في مكان ما فيخصهم بزكاته فإنهم أطاعوك لذلك إنقادوا وسلموا الزكاة الزكاة حينئذ تختلف الإبل فيها واحدة من الإبل لكن الواحدة من الإبل قد تكون قيمتها 300 ريال وقد تكون 3000 وقد تكون 30 ألف بعض الإبل متفاوتة قال عليه الصلاة والسلام فإياك وكرائم أموالهم النخيل والتمور تتفاوت كيلو بريالين وكيلو ب15 ريال وكيله قد يصل بعض الأحيان إلى ثلاثين ريال ما يأخذ من الغالي ولا يأخذ من الدني الرخيص جدا وإنما من الوسط فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم لأن